زين بيتي زين بيتي ما, ما حظ لي بس زين بيتي et manna لي بس جيميز انا في اللي يا لا وحزينه مين بعد امها مزيل جمرك لهيب يطاب قلوبها همها يا جرك همها امي النبي ويا هي ليل الزاهرمو يا يمها امي يس بينتي نبي ويا هي ليل صوت النوايه صيح وتعاتي داعي المصايد ولاني اتمنى امي موجوده جنبي تشاركني همي زماني زماني, زماني, زماني, زماني, زماني, زماني صحيحة صحيحة وسهم الله اتمنى امي موجودة يامي تشاركني همي سماقي هواني ابنائي باتي الليل أحمى صيرت في الباب أظل عائمة. لا يا امسي الليل صحيت يا ضي ليه عبيك انصا اذكريت مي حسين وظليع امي وذكريتش ما جرهني مصاب وذكريتش ما جرهني مصاب يا نزي يا نيب نيران تلهب وقلب تعذب تراني سيح الظليمة وسهم الهضيمة أرماني أتمنى أمي موجودة يا أمي تشاركني همي سماني نذيري الموت يا يتأمني وفي جعنب أولي سنيني يادي الضيم شيف في بشيف خذت وتلاويني عقوب عينهم وما ينشاف عقوب عينهم مما ينشد ولا ينضب دم عيني ولا ينضب دم عيني قلبي تألم الباري علم محتار ويلهم الفاني أتمنى أمي موجودة يا أمي تشاركني همي زماني زماني زماني سيبدي معي سيحظي معي وسهم الهضيمة زماني أتمنى أمي موجوده يمي شاركني همي سواك لي على فراق مروحي اليوم على فراق مروحي اليوم تلوذب والدي دحي وإذا راحي أبو عني بأخوي الحسن أتسيت وإذا راحي حسن بحسن وإذا راحي حسن بحسن أشير للفق عازي ويتصفى ضليت وينين وان حب وحينين ومصاب لامن دحاني <ايه> Bitti me, syyhät viime, usahme lha كير ساريح أفاكر بي دهار ويلبين ها الروح اتشيل روح وقيل ها شلون لو أفقي أخويا يحسي مين هو لفتي وبعدي حسين أروحا ينوين مين هو أولى فتيريت وبعدي حسين أروحا ينوين ومني نجيبه واصبح غريبه وش كم مصيبه Saanit, etmenä äiti, mä zimani, zimani, zimani, تمنى أمي موجودة يا أمي شاركني همي سمعني, سمعني كلمات, كلمات الشاعر الحسيني جابر الكاظمي بصوت الرادود الحسيني ياسين الوائز الإخراج والهندسة الصوتية مصطفى الطيب ونسالكم دعاء